محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيب نور سطا المدينة من صلى صلاته واتحالك <تصفيق> السلام عليك يا يا رسول, يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله مولا يا صلِّ وسلِّم دائمًا أبدًا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صلِّ وسلِّم دائمًا أبدًا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي س والوتم عليك صل على النبي وتبسم النبي تبسم وتبسم النبي تبسم اللهم صل على لا ماذا قصادة مغرما يا سيدي يا محمد صلوا عليه شافع الأمة. بذكر الرسول تشحى ذو الهمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمّة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمّة قمرون قمرون قمر سدن وجامل سيدنا النبي وجميل محمد نبي. Ya Allah, Muhammad, Assalamu alaikum ya ya Rasul Allah. Assalamu alaikum ya, ya, ya habib ya Nabi Allah. Assalamu alaikum ya ya Rasul Allah. Assalamu alaikum ya, ya, ya habib ya Nabi Allah. يا رسول الله